جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب ان تعلن اليوم انقطاعك عن العالم الخارجي لا تلفاز لا هاتف لا انترنت فقط أ ن ت م ا ل أ س ر ة ا ل و ا ح د ة جربوا ان تعيشوا ح ي ا ة ليس بها سواكم تسمعون من بعضكم تتمازحون تناقشون ا ل أ و ض ا ع ا ل د ا خ ل ي ة والخارجيه ة جديدة ساعة تذوق طعم التقارب ستلحظ أمورا ليست جديدة إلا عليك. جرب ولو ساعة أو ساعتين أمورا موسيقى ولو طعم عليك إلا الأمر جرب فريد جرب أو